لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب لا اله الا هو عليه توكل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 لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والاجل والمعافاه فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عيدك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائذنا الى رضوان وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما أنزلته في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسعه رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قدرت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا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 في نحره. اللهم اجعل الدائره عليه اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك اللهم تولهم برعايتك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اللهم داو مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك اللهم عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين اللهم انا نسالك عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين اللهم كل اخواننا المستضعفين من اجل السنه في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم اطعم جائعهم اللهم اطعم جائعهم اللهم آمِن رواهم اللهم آمِن رواهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم سلط الظالمين على الظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم خالف بينهم اللهم خالف بين صفوفهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائره عليهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حقا الا اعليته ولا مريض من المسلمين الا شفيته ولا ميت من المسلمين ولا ميت من المسلمين الا رحمته اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا إلهنا ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك عصيناك سرا, وجهرا عصيناك سرا وجهرا فاغفر اللهم ذنوبنا دقها وجللا علانيتها وسرها اللهم رحمتك, نرجو اللهم رحمتك نرجو قلت وقولك الحق المبين قل يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله خالقنا من رحمتك الهنا ما يئسنا من عفوك يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجاءنا اذا انقطعت الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب والاحباب أنت ملاذنا إذا انقطع الأمل، أنت ملاذنا إذا انقطع ضاقت الحيل، وملجأنا إذا ضاقت الحيل. وملجأنا وملجأنا وملجأنا إذا ضاقت الحيل. ومفزعنا فسعنا اذا انقطعت السبل يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن رجاه كريم يا من لا يرجى الا فضله يا من لا يسال الا عفوه يا من وسعت كل شيء رحمة يا من سبقت رحمته غضبه يا من سبقت رحمته غضب يا راحم العباد يا راحم العباد يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات في آت يا ماحي السيئات يا من لا من جاء منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم عند الموت كربتنا وارحم عند الموت كربتنا وارحم في القبر وحدتنا وارحم في اللحد وحشتنا وارحم ذل موقفنا للحساب بين يديك وارحم ذل موقفنا للحساب بين يديك نرجوك رجاء الخائف الذليل الهنا لا تطردنا فان طردتنا فلا حول لنا ولا قوه لنا الا بك ربنا ظلم نا انفسنا اغظنا كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعافنا, وعفو عنا وعافنا وع ربنا آتنا في الدنيا حسانة وفي الآخرة حسانة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم